وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد وإخوة الكرام ما زلنا مع كتاب الإيمان والأصول الفارقة بين أهل السنة والأشعار نريد نقطع شوطا كبيرا في كتاب الإيمان لإبن مندى نصلنا الجزء الأول انتهى بفضل الله ونحن في الجزء الثاني فلعلنا نسير في كل درس معنا يكون معنا الإيمان مستديما لأن نريد أن ننتهي منه مثلاً بالنسبة للأصول الفارقة تكلمنا عن الأصول الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين الاشاعره الحق أنها ليست من الفرق من فرق يعني ليست هي من أهل السنة والجماعة بل هي من الفرق الثلاثة وسبعين، هذا جزما لا حيدة فيه. طبعا نعرف أن الاخوه كلها تنصب لها العداء الآن، لكن هذا الحق هو من الفرق الثلاثة وسبعين. يعني هي الـ الـ الـ الآن إحنا بينا الفوارق بين معتقدات أهل السنة والجماعة في الربوبيه وفي الإلهية. والفرق بين ذلك من الأشعارة وأشبعنا القول في ذلك ودخلنا أيضا في العلامات الفارقة بين أهل السنة والجماعة بالأشعارة في الأسماء والصفات ونستتم المسألة هناك رؤوس, رؤوس ثلاثة نتكلم عنها في الأصول الفارقة بين أهل السنة وبين الأشعارة هذه الأصول الثلاثة هي الكلام على الألفاظ المهمة المجملة هم يتعبدون بالألفاظ المهمة المجملة وأيضا الكلام على جناية التأويل هم يعني طبعا هذه التأويل عندهم أصل من أصول دينهم وإعتقاداتهم هذا أصل عندهم يعني الأصل عندهم التأويل وهذه جناية على الإسلام وجناية على عقائد الإسلام كما سنبين وأما الأصل الثالث هم هم جدا مسألة التفويل لأنهم طوائف هم طوائف بل ومنهم من يشبه كمان يعني منهم من يشبه من طوائف الأشعر المسألة الأولى نتكلم عنها ابتداء وبعد ذلك نتكلم عن جناية التأويل نسيب جناية التأويل دي لأن بابها واسع هنا المسؤلون يتعبدون بالألفاظ المجملة يتعبدون بالألفاظ المجملة يتكلمون وهذه الألفاظ المجملة تجعلهم يتحايلون للرد على للرد صفات الله على وعدم إثباتها يقولون جوهر وعرض تركيب والتراكيب وأيضا الحيز والجهة مصيبة يعني هم هم استعار الفلسفة اليونانية وكلام المناطقة فضلوا وأضلوا بهذا الباب هذه المسألة مسألة ليست بالهينة طبعا يقصدون بالعرب بالجوهر والعرض العرض الذي طبعا الجوهر الذي يزود ولا يزول والعرض هو الإيش الزائل الذي لا العرض الذي يزول هم يقولون الآن صفات الله يصون يردون صفات الله بما عندهم من الأدل من الأدلة العرض والتركيب هذا الذي يرد به يردون به صفات الله يقولون إذا قلنا بالصفات والصفات أعراض والعرض تزول والعرض لا تكون إلا في الأجسام والأجسام حوادث، والحد ما ذبح حدث صار حادثا لغت ما أحدث الجنون في عقول الناس هذا والذي فعلوا ولو يعني وسعهم ما وسع الصحابه يسعهم ما وسع الصحابه هذا الذي لهم يعني أنت الآن أتيت بكلام بدع القول ولذلك إحنا نقول من قال بقولكم في العرض والجوهر والتركيب وما تقولون من الحيز والجهة وهذه المسائل من الذي قال بها علي قال بها عثمان قال بها قال بها الشفعي قال بها مالك قال بها الثوري قال بها ابن المسيب قال بها ابن عيانة قال بها أخار الناس الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قارني ثم الذين لهم ثم الذين لناهم ثم الذين يلونهم فأين انتم من هؤلاء ويسعكم ما يسع النبي صلى الله عليه وسلم ويسع الصحابه الكرام من اين اتيتم ذلك قالوا لا لا ما اراد ان يشوش على العوام يعني أنتم الخواص حجب الله هذا العلم عن النبي والصحابة الكرام والتابعين الاخيار الابرار ثم كشفه لكم لما ما الذي لكم عند ربكم حتى كشف لكم هذا العلم الذي أخفاه عن النبي وعن الصحابه عامه وصول اهل السنه في هذا الباب انهم ينظرون للمجملات المهمة لا بالرفض كليا ولا بالقبول كليا هذا الإنصاف لا بالرفض كليا ولا بالرفض ولا الرد كليا ولا بالقبول كليا فهم يقولون سمي لنا ما تقول وبين لنا المعنى إذا قال لا جهل لا دله في علاء ناف الجهل قلنا طيب الجهل لا تتكلم عنها انت ما تقصد بالجهل نحن لا ننفي مطلقا ولا نقبل مطلقا نقول بين لنا ما تريد إذا قال الجهة قال الجماعة أنا أنفي الجهة عن الله جلالة جل فعلاء التي تحيط بربنا جل فعلاء قلنا والله حق لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار لا الله جل على احاط بكل شيء قدرة وسمعا وبصرا وعلما سبحانه جلالة جل وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه لله في علاه فإن أردت بالجهة لتحيط الله لله في او أو أردت بمسألة النزول أن السماء تقل والأخرى تظل فهذا لا يصح حال الأحوال ونحن في كما تنفي أنت أيضا إذا أنت تنفي الجهة وتقصد بها ما قلت الآن أو تعني بها ذلك الإحاطة نحن أيضا ننفي الجهة لكن إن قصدت الجهة يا العلو فأنت مبتدع ضال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 مسلم منهم من ضعفه بغباء مركب ليس له له, له, له له في العير ولا في النفير في مسألة الاسناد عشان يضاعي يضاع هذا الحديث ومنهم كالجويني وغير الجويني طبعا تكلموا في هذا الحديث على أن تأويل, طبعا أت... تأويل أبعد مما يكون انت لو, لو قلت لرجل مجنون تجن... عاقل تجنن ما قال بمسلم ما قال هؤلاء يعني يقولون, يقولون بأن المرأة كانت وسنية الجارية أستغفر الله الجارية كانت وثنية وأراد الله سبحانه أن يوثر لها أي شركها فأظهرت الشرك بأنها قالت في السماء تقول شرك أظهرت شرك أن أظهرت أنت رسول الله مصائب أنت ترى الشيطان لا يعرف يقول هذا الكلام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 هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا من فوقكم او من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا وينذيق بعضكم بأسا بأسا بعض فهذا دلالة واضحه جدا على علو الله للفعلان ابو بكر عمر عثمان يعتقدون هذا أبو بكر يقول رضي الله عنه يقول أبو بكر رضي الله عنه قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا مات ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء هذا الاعتقاد معتقد كما معتقد النبسلم فإن الله في السماء حي لا يموت وعمر الخطاب لما رجعته قوله وقال لها من كان يسير مع عمر اسمتي امه الله اما تعرف من تكلمين إنه عمر قال أسكت أنت اما تعرف من هذه هذه التي سمع الله شكايتها من فوق سبع سماوات اعتقاده الآن نعباس لما يدخل على العيشة يقول أبشري أنت زوجة المسلم أنت حبيبة المسلم في الدنيا وفي الآخرة وانت التي برأك الله من فوق سبع سماوة هذا اعتقاد الصحابة وزينب من تقول تقول زوجكن أهالي كن أولياء كن وزوجني الله من فوق هذا اعتقاد الصحابة الآن. وين بقى حبيبي صعب الوثنية والخلف والعالم وانتوا لو وروحنا وجينا وهذا الكلام الذي لا يصح علم الأحوال أين أنتم من اعتقاد السلف؟ يعني هذا الاعتقاد الذي تعتقدونه بدع من الاعتقادات لا يمكن أن نقبله لأنك خالفت بذلك قاطئ سلف الأمة قاطبة فهم كما قلنا يتعبدون بالألفاظ المجملة المهمة وهذه الألفاظ المجملة كما قلنا من أصول أهل السنة الجماعة أنهم يقولون سموا لنا بينوا لنا المعنى الذي تعتقدونه في هذا اللفظ المجمل نحن لا نرد كلية ولا نرفض كلية كما سنبين أن نعتقاد أن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 المقصود كما قال الاخ الكريم تعرف مراد الله تعالى من كتاب الله وتعرف مراد الله من تبيين رسول الله صلى الله وسلم وتعرف مراد الله بالاستنباط بالقرائن المحتف ولكل دليل قال الله جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب اكمله تبيانا اذا البيان والمراد سنعرفه من الكتاب لانه تبيان كل شيء طب واغلقت علينا مسائل قلنا قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وانزلنا, وأنزلنا عليك الذكر اكمله لتبين للناس ثم إن علينا بيانة طيب والمسائل الأخرى يمكن أن تكون أفراد لم يحدث فيها البيان أو كان البيان فيها خفيا قلنا قد قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أدعو به ولو ردوا الى الرسول والى قل الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم هذه دلالة على البيان فلذلك نقول بلسان الحال نقول آمنا بالله بمجاع الله وعلى مراد الله وآمنا برسول الله بمجاع رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مخلفة من المخلفات التي يقع فيها الأشعر خلافا لاهل السنه والجماعة جماعه أيضاً أو او او الاصول الفارقه ايضا انهم يقعون في التشبيه هم حقا جنوا على الاسلام واعتقادات اهل الاسلام بالتاويل لانه اولا وقعوا في التشبيه ثبت لهم التشبيه في الربوبيه وفي الالهيه وخافوا وارتجفوا من التشبيه في صفات الصفات, الصفات الله ففروا من التشبيه إلى الى التاويل لكن هم حقا هناك طوائف من الاشاعره وقعت في التشبيه طبعا نحن نعلم أن كثير من عباد القبور اشاعره الامر مفضوح انا هجيبه منين ما هو جميعا على الثقات وسترى فاكثر عباد القبور او اكثر قل الذين يعني يميلون للاولياء أكثرهم كذلك فهؤلاء عندهم التشبيه شبهوا الخالق بال بالمخلوق وايضا شبهوا المخلوقه بالخالق هذا حق يعني هم اصلا وقعوا في الأمرين في التشبيه من الأمرين فشبهوا الخالق بالمخلوق بأنهم قالوا لا يقرع بابه إلا, إلا بالشفيع لا يقرع بابه بالشفيق إلا بالشفيع إذا, إذا كنت في بلد ما أو في مكان ما هناك غفير وهناك وزير وهناك أمير سيحل الله هل أنت ممكن تصل إلى الأمير مرة واحدة؟ أنت لابد أن تأتي تصل للغفير فتقبل يد الغفير وبعد ما تقبلت الغفير تقدم الهديه المعروفه ثم بعد ذلك تصل الى ما فوق الغفير بشريطه وبعد ذلك وانت في السلم الموسيقي المترفع تصعد الى أن تصل الامير ولن تصل الى الامير لابد من من وساطه بينك وبين الامير أهل اهل الدنيا هكذا الملوك ليس لكل احد ان يدخل على الملوك لكن قد قد يقضي الملك لك حاجتك لكن بالواسطه ان تاتي بواسطه يدخل علي حتى يعرض حاجتك فيقضي لك حاجتك هم ظنوا في الله ظن السوء هذا وانزل الله منزله العباد نعوذ بالله من الخزان ونستغفر الله ان كان التعبير في بعض السوء فهنا شبه الخالق المخلوق بانه لا يقرع بابه بحال الا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 هذا. فالغرض المقصود هو الأصل المعوج عندهم أنهم شبهوا الخارج والمخلوق وأنه لا يقرأ بابه بحال إلا بالشفعاء والله جل في علاه قد عليهم ذلك عندما قال مشرك العرب ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف أنكر الله عليهم ذلك وفي سورة يونس الله عنه أنكر عليهم ذلك قال أتنبئون الله بما لا يعلم إيش في السماوات ولا في الأرض أنكر عليهم ذلك سبحانه وجل في علاج فالغرض المقصود الله جل وعلا فتح الأبواب على عيد. لك عيد لك, لك أن تتصل بربك في كل وقت وفي كل حين إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزب الأمر كان إذا حزب الأمر فزع إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الزلزال عن الكسوف عن الخصوف قال هذه آية إن, إن, إن, إن الشمس والقمر ايتان من آيات الله لا إنك الموت أحد لا أو لا لموت أحد من عبادي ولا لحياتي أحد فإذا رأيتم ذلك إيش فابذعوا إلى الصلاه أو قال فصلوا وفي رواه إذا رأيتم ذلك فهي من ايات الله يدعو على يخوفكم بها فاستغفروا الله أو قال فافزعوا إلى الصلاة فالغرض المقصود فتح الله الباب على مصر ان أن تصل بربك لما سئل مسلم أي الدعاء أسمع قال في السجود وجوف الليل قال في جوف الليل وعيش وأنت ساجد إذا إما أن تكون ساجدا فانت اقرب ما تكون إلى الله جل وعلا وأنت ساجد ونعم حقا والله في الاسرائيليات وهي مستقام كثير من معاني الحديث الصحيح عندنا عبدي متى أتيتني قبلتك أن أتيتني نهارا قبلتك أن أتيتني ليلا قبلتك وأفضل من ذلك أن أبا هرية رضي الأرض في التميذي بسنة صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه وإن كان بعض العلماء من المتقادمين أنكر هذا الحديث لم يصحح لكن نحن نستأنس به في هذا الموضع سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه ها فردهما قائبتين أو صفرا في الروايه أخر قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي للعاد فليستريب لي ولي, ولي, ولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعهم تعلوا أسلطهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون جميعا إيش بصير أو قال سمعا قريبا قال ان الذي تدعون هو اقرب إلى احدكم من عنق راحلته رأيت كيف, كيف, كيف ذلك مع علو لا ينافي ايها اصحاب المعتقدات المتارجحه لا ينافي الق القرب العلو لا ينافي فهو علي في قرب وقريب في علو سبحانه جل علاه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 ممتاز القمر ضرب مثلا رائعا القمر بانه خريف يا بس كيف القمر وانا ماشي القمر في ايدي ما هو بعيد ايوه فين فين انت الان اردت ان تضرب مثلا بمعيته مع علو وانا اتكلم عن القرب لان المعيه لا تستلزم ايش القرب تقوم معيه حاطه بالعلم والربوبيه صح وممكن تستلزم القرب اصول اعتقاد اهل السنه في, في غيرها عن ابن عباس رضي الله عنه ورضاه أو في بعض, بعض الكتب التي ذكرت قول ابن عباس والكون في, في يده كحبة خردل في إيش في يد أحدكم فأنت لو تصورت هذا التمثيل للتقريب هتعلم كيف أننا نصح أن نقول قريب في علوه عليهم في قربه قدرته عظيمه سبحانه جل في علا وأيضا من باب التشبيه الذي يقعون فيه بينهم يشبهون المخلوق بالخالق يرفعون المخلوق لدرجة الخالق طوائف منهم أيضا هؤلاء, هؤلاء معلومين هنا الآن هؤلاء معروفون لكم هؤلاء الذين يسبحون للأولياء الذين للاولياء للأولياء شلاء إيه استغفر الله إيه مين انت مجنون ها يا بدوي يا أبو العباس صح يا أبو العباس هذا القاضي الجلاني الغرض المقصود هؤلاء الذين يصرفون العبادة الله لا يفعلون أو منهم من يعتقد اعتقاد جازم بأن صفات لا ينتحلها صفات العبادة هذه مش مشتقة من من عقيدة النصارى لذلك قال قائلهم المرتجف الذي يستطيع لا يقف أمام السنين بفضل الله اهل السن والجماعه قال قائلهم إن الله قد منح الأولياء القوة في إحياء الجنين في بطون الأماد حياة الجنّة في بطون أمام خربت ما مسألة منتهية طبعا مثل ذلك والذي الذي يعتقد بأن الدنيا أقترب سبعة وأن يمكن الأولياء أن يتحكموا في أمور الغيب أو أن أن حباهم علم الغيب ونما يتحكمون في ذرات الكون فمنهم من صرح تصريحا دون بجرأة وبجاحة ليست بعدها بجاحة. قال إن الله منح الأولياء القوة والقدرة على إحياء الجنين في بطن الأم مصيبة هذه هذا إنزال العبد منزلة إيش؟ منزلة الرب لأن هذه من صفات ربوبية الإحياء والإماتة وعلم كل ذلك من الأوازم ربوبية الله ولما شبهوا هذا آل التشبيه جاءتوا إلى حديث النفسان بعدما شبهوا هذا آل التشبيه وهو يخص في الربوبية والإلهية والإسماء الصفات انتقلوا إلى الأسماء والصفات فلما وردوا التشبيه ما استطاعوا احتمال ذلك ففروا من التشبيه إلى التأويل الذي يعيشون به وهذا ان شاء الله سنبينه السؤال أن التأويل هذا يحتاج إلى إثرات كلام لأننا سنتكلم عن التأويل أصوليا ثم التأويل مع أهل العقائد وضرب المسأل على ذلك والقدوة والأسوة لهم في مسألة التأويل العلم خير منحة حبانا، به الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفئ، به ينال المرء اسم شرفي.